اذا شئت النجا يا همنا صراخك يا كل كلامك لا يا مستقر القلوب لا يا انا انا انا نكسرها وتدقي جسمك and I'll be standing من شوفوا ما قلب القيل عايا شيعا دواجتكم وعز حالك ها متى ما لك انت صحيح ما دام القلوب يحزين ما طابت لي محبك جبنا كل بدنا نضل لي ما طابت لي مالك بقلبي لنام في العشر ما عيّة تقفق الدرور الأرجاء أبا السبكة